قزائن الرحمن تقدم فتاوى الحج. كل سائل كيف أقوم بالحج بنسق الإفراد الحج من أفضل أركان الإسلام والحج من أفضل الطاعات. لذلك جعله الله دعيف فلا في العمر مرة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا والحج على أنواع ثلاثة منها الإفراد الحج أن يكون مفردا هو أنه إذا مر بالميقات يلبي بالحج إذا مر بالميقات في أشهر الحج يمر على ذي الحليفة يمر على رابغ يمر على السيل الكبير من الموقت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لبيك اللهم بحج لبيك اللهم بحج فيحرم من المقات ويدخل مكة إذا أراد أن يطوف بالبيت طاف وإن لم يتهيأ له ويتسنى له ذلك لا شيء عليه لأنه مسنون هذا الطواف طاف مسنون وليس واجبا يبقى بعدما طاف له إذا طاف بالبيت أن يذهب إلى الصفه المروا فيطوف بالصفه المروا فإذا طاف بالصفة المروة، يسقط عنه هذا الطف في يوم النحر على ما يأتي تفسيره بإذن الله فإجمالاً يدخل مكة فمن السنة أن يدخل فيطوف بالبيت فإذا طاف بالبيت أرضف الطاف بالصفه المروا يعني بعد طواف 7 أشوات وصل ركعتين خلف المقام كما سيأتي تفسيره يذهب إلى الصفه المروا ويطوف 7 أشوات ويبقى محرماً وعليه أن يتجنب محظورات الإح ويبقى محرمًا إلى اليوم الثامن ففي اليوم الثامن يدفع إلى من ضحى اليوم الثامن يدفع إلى منه، فيذهب هناك فيصلي بها الظهر قصرًا ويصلي بها العصر قصرًا ويصلي بها المغرب ويصلي الأشاء ثم يبيت فيصلي الفجر بمنى ويبقى يذكر الله دائمًا حتى تشرق الشمس فإن أشرقت الشمس يدفع إلى إلى عرف، يذهب إلى وادي نمرة وأنه السلام كان هناك وضربت له الخيمة يصلي هناك الظهر والعصر جمع وقصر والخطيب يخطب بهم ويبايل لهم المناسك فيصلي الظهر والعصر بنمره ثم يدفع إلى عرفة لأنه هو في مكان ليس هو مكان عرفه والنبي قال الحج عرفه ووقوف النبي وهو يحج كما حج النبي يقف بعد الزوال إلى غروب الشمس وهذا وقوف واجب عند قول المحقين من أهل العلم فيقف عرفة يدعو الله ويذكر ويستغفر ويذهب إلى حتى يسقط حاجب الشمس فيدفع إلى مزدلفة لأن النبي دفع إلى مزدلفة وكان يقول السكينة السكينة أيها الناس فيدفع يعني يمشي من عرفة إلى مزدلفة يذهب إلى مزدلفة فيصل بها المغرب والأشهر ولما يدفع من عرفة إلى مزدلفة يؤخر المغرب من ان إن كان ركبا وإن كان مشيناً سيؤخر المغرب إلى الأشاء لأن النبي نزل وتوضا وضوءا خفيفا فقال له أسامة الصلاة يا رسول الله قال الصلاة أمامه فذهب فصلى المغرب والعشاء جمع وقصر أخر المغرب حتى أذن المؤذن للمغرب والعشاء أذان ثم أقام للمغرب فصلى النبي ثم أقام للعشاء فصلى ركعتين ويبيت بمزدلفه والبيات بمزدرفة ويجب عند قول المحقين من أهل العلم البعض قال بأن صلاة الفجر في رك وهذا كلام ضعيف الصحيح أن يجب عليه أن يبيت مسترفة فإذا بات بمسترفة يأتي إلى المشع الحرام فاذكر الله دل في على ما أمر الله دل في فاذكر الله عند المشع الحرام فاذكر الله لا يستغفر إلى قبيل أن تشرق الشمس لأن أهل الجاهليه خالفهم النبي كانوا يقولون أشرق ثبير كما نغير يعني يريد أن يدفعوا لما تشرق الشمس النبي كان ينتظر ينتظر ليخلفه هي توحيد كل الحج توحيد مخالفة اهل أهل الشرك قبيل شروق الشمس يدفع يمشي يدفع إلى ميناء يأخذ الحصى من سبع حصيات كالحمص كالحموسة وفوقها ثم يذهب إلى ميناء فإذا ذهب إلى ميناء ذهب استرطان الوادي والهيئة التي وصفها ابن مسعود وغيره وقف النبي وجعل مكة على يساره ومينة على يمينه وبصدره إلى الجمرة الكبرى نصف الإقوس ليس الدائرة كاملة يجعل صدره عندها ثم يرمي بسبع حصيات يكبر مع كل مع كل لحصاد. واقطع التربية عند عند تكبير. انتهى ورمى هو طبعا الترتيب في هذا الباب أو في هذا اليوم ترتيب بكلمة جمعها بعض الملكية رن حط. رن حط الراء معناها الرمي. النون معناها النح والحاء معناها رن حط الحرف. الطاء معناها الطوف. يبقى هو الآن ذهب إلى منا فرما بقي له النحل النحل ليس بيديه هو طبعا بيوكل من يذبح عنه إذا كان عليه نحل لأنه هو ليس عليه المفرد ليس عليه هاتي المفرد ليس عليه هاتي فهو رمى وعنده الحلق فيحلق والعلماء يقولون هو يتحلل باثنين من ثلاثة الراء والحاء والطاء رمى وحلق يتحلل طافة وحلق يتحلل وأقول السنة ألزم والسنة أدبع إن رمى تحلل حديث عن الخطاب حديث من جدا. جداً فأنه السلام قال مرة ما فقد تحلل فإذا بعد ما يرمي له أن يتحلل والأحوط له ليأخذ بقول الفقهاء أن يحلف وبعد الحلق يكون تحلل وهذا تحلل كلي بالنسبة له فيتحلل فما قال العلماء هذا تحلل الكلي طبعا سوى النساء أنه بعد الطاف يكون له النساء فيتحلل تحلل كلي بنوع يلبس الثواب يعني هو ليس تحلل كليا تاما ان التحلل الكلي بعد طاف يحل له كل شيء حتى النساء على خلاف بين الفقهاء فإذا تحلل ذهب فاغتسل وغير ثيابه كما كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب راشدا إلى مكة يذهب راشدا إلى مكة فيطوف بالبيت سبعة أشواط هو الآن ليس محرما ليس لابسا للإحرام لأنه بعدما حلق تحلل فهل في رمل أم لا؟ العلماء يقولون بأنه لا رمل لأنه لم يرد عن النبي أنه, أنه رمل لكن القاعدة عند بعض الفقهاء يقولون كل طواف يعقبه سعي بين الصفة والمرأة ففيه الرمل والمتمتع والذي يعقبه الصفا والمروة وأما المفرد كما قلنا إن قدم الصفا والمروة في الطاف الأول مع المستحب سقط عنه يوم النحر إن لم يقدمه أردفه به ولا يرمى وهو بثيابه لا يرمن سبعة اشواط وهو من الحجر يجعل الحجر عن يساره وإلا فساءت ان شاء الله الكلام فيه تفصيلا سبع أشواط ويصل ركعتين ويذهب إلى ماء زمزم فيشرب فيتضلع من ماء زمزم ويصب على رأسه وقد قال النبي ماء زمزم لما شرب له هو طعم طعم وشفاء سخو وفي رواية قال ماء زمزم لما شرب له فانت تدعو كيفما شئت وكثير من الأهل الصلاح كانوا يشربون ماء زمزم بنوايا انتوي الشفاء انتوي الغنى انتوي الرفعة انتوي العلم مهما تنتوي فإن كرم الله لا ينقطع فاطمع في كرم الله وإن, وإن من شيء إلا عندنا خزائنه فإذا انتهى ذهب لو استطاع أن يستلم البيت استلم لو ما استلم هذا يأتي تفصيله إن شاء الله يذهب إلى صفح المروى إن لم يكن قد قدم الصفح المروى في طواف المسنون في أول شيء فإذا طاف يرجع بعد ذلك ليبيت بمنى والمبيت بمنى واجب الليلة الأولى والليلة الثانية قال الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا يسمع عليه ومن تأخر فلا يسمع عليه والأفضل له أن يبيت الليلة الثالثة يعني اليوم الثالث يكون في الرمي الثالث في اليوم الثالث أكمل لكن الرجل قال ما عندي وقت أنا رميت اليوم الثاني وأريد أن أدفع نقول ادفع بس بشرط حتى لا تغرب عليك الشمس وأنت بمنى فهلزمك المبيت فإن خرجت من منى قبل أن تغرب عليك الشمس فأنت بهذا ما عليك إلا طواف الوداع كما بينا ابن عباس أن نبي قال أنه أمر الناس أن يطوفوا عديم بالبيت طوف أن يطوفوا البيت هذا آخر العهد أن يتوفوا بالبيت فإذا خرج تعجل في يومين قد أتم نسكه بفضل الله الفعلاء ويذهب طوف طواف الوداع، فإن طوف طواف الوداع لا يبقى بمكة لا للشراء ولا لغيره ثم يدفع بذلك ونسأل الله أن يكون حجه حجا مبرورا وتفصيل الأمر إن شاء الله يأتي مع سئلة أخرى وهذا هو حج المفرد وليس عليه هدي